امن كَانَ الميت فانحيينا فاحييناها فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلو وجعلنا فَظَنُّوا مَاتَ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَهَا مُجْرِمِينَ هَؤُلَاءِ فِيهَا وَمَا هُمْ كَوْنُ إِلَّا بأن فَسَيَهَُمُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّمَا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ حَتَّىٰ قَالُوا إِنَّمَا هَٰذَا نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عِيسَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ 116. وعذاب شديد بما كانوا ينكرون 117. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 117. ويجعل صدره, صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله بجسال الذين لا يؤمنون 118. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معشرا جن يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياء من الانس ردن وقال اولياء من الانس ردن استمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وَنَظَنَّا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالًا إِنَّ النَّارَ مَسْوَاكٌ قَالًا إِنَّ النَّارَ مَسْوَاكٌ الْخَالِدِينَ مَا شَاءَ ساقي من علي وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الماتكم رسل الماتكم رسلكم يقصون يقصون عليكم اي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمٍ مَاذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى 117. وغرتهما الحياة الدنيا 118. وشهدوا على أنفسه أنهم كانوا كافرين 119. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظل وأهلها, وأهلها غافلون لكل درجه من ما وما ربك بغافل ان ما وما ربك بغافل ان ما يعملون وربك الغني يغفر وسنا ان يشف ويستخلف من بعدكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما تمعدون هداءات وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني فسَوْفَ فَتَأَنَّمْ مَنْ تَخُونُ له عاقبة الدَّارِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ له عاقبة الدار إنه لا يفلح